وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا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 112. والله أعلم بما يكتمون 113. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 119. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 110. بل أحياء عند ربهم يرزقون 111. فرحين بما 119. ويأتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون